الله بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ايهن يعرض ويقولوا سحر مستمر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وكل أمر, وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حكمة بالغة, حكمة بالغة فما تغني النذر الا تغني النذر فتولى عنهم, فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء انكر وَشَاهَنِ ابْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ وَشَاهَنِ ابْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُقْتَعِينَ إِلَى الذَّاءِ مُقْتَعِينَ إِلَى الذَّاءِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ 117. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 118. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 119. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعى ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَاءً مِنْ قد قَدَرٍ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَاءً مِنْ قد قَدَرٍ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ, ألواح ودسر وحملناه على ذات تجري ب جزاء لمن كان كفر تجري ب اعيوننا جزاء ولقد ترتنا آية, ايه فهل من مدكر كيف كان عذابي ونذر أكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من, فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان <تصفيق> إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ خَصِيبٍ مُسْتَمِرًّا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ خَصِيبٍ مُسْتَمِرًّا تَنزِعُ الناس كأنهم أعجاز نخل فَكَيْفَ كان عَذَابِي وَنُذُرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, فهل من مدكر كذبت ثمود أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أقالوا أبشرا أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ دِينِنَا بَلْ هُمْ كَذَّابٌ أَشِدُّ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِدُّ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ اننا مرسلنا ناقة فتنة لهم فارتتلهم واصبر اننا مرسلنا ناقة فتنة لهم فارتتلهم واصبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم ونبئهم ان كل شرب محتضر كل شرب محتضر نادوا صاحبهم فتعاطفوا قر نادوا صاحبهم فتعاطفوا فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر إنا صيحه واحده فكانوا إنا عليهم صيحه واحده فكان كهشيم المحتضن ولقد يستون القران للذكر ولقد يستون القال للذكر فهل من مدكر فهل من كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر ان انزلنا عليهم حاصبا الا ان آل لوط سحر نجيناهم بسحر نعمة من عندنا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر, كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر فوشتنا فتموا بذور ولقد راوغوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذق ولقد راوغوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ولقد صبحهم ذوقوا العذاب مستقر ولقد صدحهم ذوقوا العذاب مستقر اذوق عذابي ونذوق ولقد, ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر فهل من وَلقد جاء آل فرعون نذير وَلقد جاء آل فرعون نذير كذبوا بآياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر أفَأَرْكُم خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُم بَرَاءَةً فِي الزُّهُرِ أفَأَرْكُم خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُم بَرَاءَةً أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ أَمْ لازَم الج وَولونَ الدب أي الزم الج وَولون الدور بل الساعةُ مَويدُهُم والساعةُ أَدهأَمَ بل السات ميد وَساعاتُ دهاأَم إن المجرمينَ فيِي يضولانِ وص يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ لمحٍ بالبصر وما آمنا الا وحده كلمحٍ بالبصر ولقد أهلكنا, ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر فهل من وَكلّ شيءَ فَلُوه في الزور وَكل شيءَ فَوه في الزور وَكلُ صَغير وَكَبيرٍ مستتَقَ وَكل صغير وَكب مستتقَ إ المُتقين فيِيجَ الناتِ وَنهر إ المُتقينَ في, جنات ونهر إن المتقين في في مقعد صدق عند ملك مقتدر في مقعد مقتدر